وبعد أن عرفنا المقياس الصحيح لاختيار الزوجة فما المقياس الذي وضعه الإسلام لاختيار الزوج من المعروف أن المرأة قبل الزواج كانت تتمتع بقدر كبير من الحرية حيث كانت تحت رعاية أهلها أو كانت ترعى نفسها وكانت غير مسؤولة عن غيرها لكنها بعد الزواج أصبحت حريتها مقيدة ومسؤوليتها كبيرة نحو زوجها ونحو أولادها ومن هنا كان عليها أو على ولي أمرها أن يختار لها زوجا يسعدها أو يقلل من متاعبها ويحفظ لها كرامتها وقد روي عن السيدة عائشة أو السيدة أسماء وهما ابنة أبي بكر الصديق انها قالت النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته وجاء هذا القول من واقع نظره العرب للمرأة والأفكار القديمة المتوارثه عنها وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم الأزواج بالإحسان إلى الزوجات مشبها لهن بالرقيقات فقال فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح استوصوا بالنساء خيرا فإن عوان عندكم يعني كالأسرات والمقياس الصحيح في الإسلام لاختيار الزوج بعد الاطمئنان على قدرته على الإنفاق والرعاية المقياس الصحيح هو الدين والخلق ففي حديث مقبول إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير إن الزوج التقي كما يقول الحسن البصري إن أحبها اكرمها وإن أبغضها لم يظلمها ومن أجل هذا كان الصحابة والسلف الصالح يبحثون عن أزواج صالحين لبناتهم ويعرضون عليهم الزواج منهن دون حياء ففي البخاري أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة أي صارت لا زوج لها عرضها على عثمان ليتزوجها فلم يجده مستعدا للزواج ثم عرضها على أبي بكر أيضا فلم يرد عليه لأن أبا بكر علم أن الرسول قد تحدث عنها يريد زواجها إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان بنته رقية ولما توفيت زوجه أختها أم كلثوم وقال له والذي نفسي بيده لو أن عندي مئة بنت يمتن واحدة بعد واحدة زوجتك أخرى وينبغي أن يكون الزوج مع تدينه متناسبا معها في السن لأن الفجوة في السن لها أخطرها اللهم إلا إذا رضيت هي بمن يكبرها كثيرا لمزايا طيبة فيه وكانت هي على خلق وعفة كما رضيت نائلة بزواج عثمان بن عفان على كهولته لأنه افنى عمره في خير ما يفنى فيه العمر كما ينبغي أن يكون الزوج غير دميم الخلقة أو فيه عيب منفر ذكر الجوزي في كتابه آداب النساء حديث الزبير بن العوام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى ابنته فيزوجها القبيح الدميم إنهن يردن ما تريدون وأثر مثل ذلك عن عمر ولما شكت امرأة ثابت ابن قيس الصحابي شكت دمامته إلى الرسول أجاز لها أن تختلع منه أي تطلق وأن ترد إليه المهر الذي دافعه إليها هذه هي أهم المقاييس التي تراعى في من يتقدم للزواج من امرأة والحذر ثم الحذر من تطلعات اخرى عند فتيات العصر في من يريد الزواج منهن لان الواقع يحتم علينا الا نتمادى مع الخيال في فتى الاحلام حتى لا يكون في هذا التمادي ضرر ينعكس عليهن بما لا نحب أن يكون والله أعلم